وَإِخْتِلَافٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضُ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الْرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ